السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعده. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة Arab Podcasts ومعكم الأستاذ شادي السيد. سلّم دتانا للقناة Arab Podcasts دمني الأستاذ شادي السيد واليوم إن شاء الله سنستمر في سلسلة التعبيرات المتشابهة. إذن هاري إن شاء الله، نحن سنستمر في سلسلة في بلاي التعبيرات المتشابهة. إذن هاري اليوم إن شاء الله، طيب وسندرس kita akan belajar ini هذه التعبيرات، اذا كما كان بيلجر اونكداني. بالتاني متانيا على مهل على رسلك. طيب كلها معناها بلان بلان تمام؟ سموهني ارتانيا بلان بلان. بالتاني بلان بلان، متانيا بلان بلان، على مهل على رسلك بلان بلان. طيب لو قلت لك مثلا قود الدراجة بالتأني نايك سبيد موتور بلام بلان أو قود الدراجة متأنياً قود الدراجة على مهل قود الدراجة على رسلك سموانيا أرتنيا نايك موتور بلام بلان طيب كذلك تقول تناقش معه بالتأني ديسكوسي سمديا بلن بلن تناقش معه متأنيا تناقش معه على مهل تناقش معه على رسلك كله بمعنى بلن بلن سموانيا بلن بلن مثال آخر شنطه لين اعمل بالتأني اعمل متأنيا اعمل على مهل اعمل على رسلك Kerjakanlah pelan-pelan. al yang al-akhir, contoh yang terakhir Ta'allam dengan pelan Belajar dengan pelan-pelan. Ta'allam muta'anniyan Ta'allam ala Belajar Ta'allam ala rislik Hasanan Wa pelan nantahi min ta'biratina pelan-pelan. Belajar dengan pelan-pelan. Belajar dengan pelan-pelan. شكرا لكم على حسن الاستماع وانتظرونا في الدروس القادمة وفي أمان الله. ترمكسيه تسمن نجار كان من غير قدرة أن تنجو كمية بلاجرا ندبان في أمان الله.